ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتذب اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرقوا الا من بعد ما جاء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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحافظون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 عليه أجرًا إلا المودة في القربة وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِيَّاهُ إِلَّا يَقْتُم عَلَى قَلْبِكَ ويمحو الله الباطن ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 بَتَ فبِما كَسَبَت اَيْديكم وَيَعْفُو عَن كَثِير وَمَا انتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ مِن آيَاتِهِ الْجَوَارِفِ الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَيُوبِقُهُ النَّبِيُّ بِمَا كَسَبَ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصٍّ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ الله خير وأبخى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضروهم يغفرون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 قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وإلا ثو ويهب لمن يشاء وذكٌ القرآن وإلا فو يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من ورايحجا أو يرسل رسولا فيوحى بإذ